وأما سؤال واحد الكتاب عن شيء من امور الدين فانه حرام لما رواه الامام احمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كده شيء نعم رضي الله عزب. عنه عنه من عنده عنه والمعروف انه اذا كان أبوه, ابوه مسلما قيل رضي الله عنهما وهذا أحسن لو عدتهما كانا لما رواه الامام احمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم ليهذوكم وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق وإنه لو كان وإنه لو كان مساحيا بين أظهر بين بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني وروى البخاري وعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معاشر المسلمين كيف تسألون على الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم وكتابكم الذي وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محض لم يشب وقد حَقَّ بالله أحدث أحدث الأخبار بالله احدث الاخبار بالله محظا لم يشب وقد حدثكم الله وقد حدثكم الله ان أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا وكتبوا بايديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا يلهاكم ما جاءكم من العلم عن العلم عن مسالتهم فلا والله ما راينا رجلا منهم يسالكم عن الذي أنزل إليكم رضي الله عنه هذا كلام جيد جزء وبه نعرف أن ما يذكره علماء الحديث في المصطلح أن ابن عباس من من عرف بالأخذ عن بني الصيد أنه لا صحه لك لأنه كيف ياخذ عن بني الصعير وهو ينهى عن الأخذ منه؟ فهو يقول كيف تسألون عن عن شيء وكتابكم الذي أنزله الله على نبيكم أحفظ الأخبار عن الله لأنه آخر ما ما نزل محظا لم يشب يعني ما بدل ولا غير ولا زيد فيه ولا نقص منه وقد حدثكم الله ان اهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بايديهم وقالوا هذا من عند الله عندهم قالوا ولله نعم ما فيها واقع قالوا من عند الله ها قالوا هو من عند الله الذي يشتر بذلك ثمنا قليلا اولا ينهاكم ما, ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إلينا كيف هم لا, هم لا يسألوننا عن الذي أنزل الينا معنه أنه آخر ما لازم. كيف نحن نسألهم وهذا من باب الإغراء في ترك سؤالهم كأنه يقول إذا كانوا هم لا أسألونكم فكيف تسألونهم فإن قال قائل أليس الله يقول فان كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل فيقال ليس هذا سؤال استعلام ولكنه سؤال إثبات لما نزل ثم إن هذه القضية يعني الشرطية إن كنت في شك لم ترد النبي صلى الله عليه وسلم لم يشوف ولم يسأل نعم انت رسول فقه نعم نعم ايش قال قائل نوع اي نوع لا اذا اذا اضافها الى بني اسرائيل ما هو تصديق لكن ان ظن المخاطب انه تصديق فيمنع لما قلنا ما لم يكن في ذلك محدود إذا كان محذورنا أمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه وصوله في التفسير موقف العلماء من الإسرائيليات اختلف اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء ألف فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها وراء وراء انه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها مثل ابن جرير الطبري باء ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا فكا فكان فكان فكان مثل فكان مثل البغوي الذي قال الشيخ الإسلام بن حميت عن تفسيره إنه مقتصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والأراء المتفدعة وقال عن وقال عن الثعلبي إنه حاطب لي ينقل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف الموضوع جيم ومنهم من ذكر ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بتضييع أو الإنكار مثل مسلوب كثير دال ومنه من بانغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا قوله موقف العلماء من الإسرائيليات هذا قد علم مما سبق أن الإسرائيليات تنقسم إلى ذات قسان قسم شهيل شرعنا بصدقه فهذا يصدق لأن شرعنا شهد به والثاني شهد بخلافه فهذا لا يوصل والثالث لم يرد شرعنا بنا فيه ولا إثباته فهذا يتوقف فيه لكن قوله من يعني موقف العلماء مراد ذلك استعمال العلماء للإسرائيلية هل هم يكثر منها أو يقللون وهل يعتبرونها أو لا يعتبرونها هذا هو المقصود بهذه الترجم فالعلماء رحمه الله منهم من أكثر منها لكنه ذكرها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه إذا ذكرها مقرونة بأسانيدها خرج من العهد ولكن قد قال إن هذا فيه نظر لأنه إذا ذكرها فقد لا يتيسر للقارئ أن يواجه وصوله ويعرفه ولكن يعتذر عن ابن جليل وأشباهه يعتذر عنهم أنهم والله أعلم لم يكن لهم فراغ في تمحيصها وتعريرها وخافوا من ضياء الصحيح منها فقالوا نثبتها ولعل الله يأتي بمن ينقحها ويحرّضها والثاني الثاني من أكثر منها وجردها من الاسانيد غالبا وهذا أقل رتبة من الأول لأن الأول يركل لسنين وبإمكان إنسانا يراجعها ويعرف الصحيم والضعيق لكن هذا لا يركل لسنين فكان حاطب ليل مثل البغو البغو رحمه الله تفسير فيها أدنين إسرائيلات كثيرة لا يكون لها ولا تعقبها لكنه في اللغة جيد جيد وتفسيره تفسير تجزئ ليس كبعض المفسرين يذكر الآيات التذيغة ثم يذكر المعنى مجملا بل هو تفسير تفسير على جملة جملة والمفيد العلم لكن ما من أحد إلا وله هفوة في الإسرائيليات لا يهتم بها ولا أثر وينقلها وقال الشيخ الإسلام عن تفسيره إنه مفتصر من الثعلبي لكنه أي البغر رحمه الله صانه عن الحديث الموضوع والآراء المبتدعه فكان بذلك خيرا من تفسير الثعلب وقال عن الثالب يقول شرسان إنه حاطب ليل حاطب الليل ربما يحمل ما حطبه ثعبان يهلكه ولا يتفقد ولا ينظر يأخذ ما يهب وجب ولذلك يضرب هذا مثلا لمن لا يفترس بإنه ولا يحققها ولا يحدرها قال ينظر ما وجد في الكتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع ومن العلماء من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض بما ذكره مما ذكروا بالتضعيف او الانكار فهمت وهذا مثل ابن كثير ولكن نقول تعقب البعض يعني لم يتعقب جميع الاسرائيلية الضعيفه بل تعقب بعضها وانكروا اشد, أشد الركار وهذا احسن من الذي قبل ومنهم من بالعرض ولم يذكر منها شيء ان يجعله تفسيرا الوقران كمحمد محمد بشير والظاهر ان غيرهم من المعاصين مثله لا يعتبر اطلاقا بالإسرائيلية ويقول لا يجوز ان نفسر بها كلام الله ويعرض عنها إعراض كامل هذه هذه احوال العلماء بالنسبه للإسرائيلية نعم شراب إن رحمه الله سيد من الا السعادية اللهم إلا ناديه أي مفيد ما تشتر من أكد التباسير لكن رحمه الله أحيان أحيان يطلعه ولا يتكلم عليه ولا يتكلم عليه أخلاقه وأحيان ينسى الآية هيد. لكن ناديه احيانا يتكلم على الآية في استنباط الأحكام بكلام لا تجنون في عيب ولا تصير القرطبي الذي أعطيه بالأحكام نعم سابس الشيخ لقد قلت المفسرين كان موقفهم على ثلاثة إنحاء نعم ما قصرنا تقصم رباش نعم لأن حمد حمل الغاب لا أعشب لها تلاقف ثلاثة قبله كلها تعجب التفسير وتأصل بها لكن بعضها يحصها وبعضهم يتكرر سأسانيدها وبعضهم ما ولا يمحصها ما هي العلمية تفسير محمد رشيد ما هي محمد رشيد أنا أستفيد منه كثير تفسير فيه جيد وكمان نعلم رحمه الله ممن يميل الى الاستقلال الفكري في تفسير القران لكن يا سيدي هو لطالب علم فيه ثم يتعرض في بعض الاحيان لاحوال المسلمين الواقع ويطبق عليها ايات القران لكن كما نعلم لم يتمه اظن اخذ هنا عشر جزء تقريبا ها غالباً يرجع إلى عقله دون أن يرجع الى غيره لكن مع ذلك يكون الصفات وفهمه جيدا نعم <تصفيق> الضمير الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقله حروفه أو من الإغمار وهو الاخفاء لكثرة استتاره وفي الاصطلاح ما, ما كني به عن الظاهر اختصارا وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما فالدال على الحضور نوعان طيب الضمير موجود بكذب الله العربية وفي القرآن الكريم وفي السنن النبوية فهو مشتق من الضمور وهو الهزاة لقل تحروفه لأن نوفه قليلة تجد على حضر الحرب واحد مثل عبد القادر نعم <تصفيق> نسير اي شيء ضمير على حرف واحد زالها في غرب على حرف واحد منه ما هو على حرفين هو ومنه ما هو على ثلاثه هما اذا لم يجعل الممالاه فانت تسلكا طيب نحن ثلاثه هنا. وقيل انه من الاخفاء لكثره الصلاه صحيح وكلاهما صحيح في الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا يعني ما جاء كنايه عن الظاهر اختصارا فاذا قلت امر ضربه بطن هلها نابت عن عن عن ونعم اختصار وقيل ما على على حضور عن لا من من مادتهما وهذا تفسير عن في عن فما عن غيبة عن حضور كأنت وهو عن بالضمير لا من مادتهما يعني لا لا عن عن عن ولا غاب إلا هو أمير، لأن ثلاثة حضر على الحضور إيه من المادة وثلاث غاب على الغيبة من